بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كلا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَرَّآهُ اتَّغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّ تَرُّجْعَىٰ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانِ بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية ناصية من كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطع واسجد واقترب